أ ي ه ا المسلم أ ي ه ا المسلم أ ي ه ا المسلم منت ا ل ض ع ي ف أ م ا ا ل ص ي ف و أ م ا ا ل ش ت ا ء و أ م ا ا ل ك س و و ة أ م ايها ا ل ع ا ل كل كفى يوم م م ذ ا أبقيت ل م ا ل ج ن م ايها ل ج ن ة المسلم ج ن ة بعد ك أن الروح ق ع د ك من ايها ل ا ل ل ه م نور س ل ي ن ايها قبورنا أ ا ل ش ي خ وهل هناك نيات في الحديث عن ا ل ج ن ة بل م ج م و ع ة من النيات النيه ا ل أ و ل ى أ ن اشتاق ل ل ج ن ة فنعمل لها عجبت ل ل ج ن ة ن ا مقالبها وعجبت للنارنا مهاربها و ا ل ن ي ة الثانيه ة النية الثانية ا ل ل أن تستعين ب بعد بالطين بالخنازير المجبرجات تسمع الزهد الزهد أن للعين من وصف الحلول في الزهد في, الزهد في المتلصقات بالحماه والطين أ ن تضع ك يديك بين فتذكر جائعا ل ه شهودك وأن ت فتلتقط م حجرا ومذرا لسانك وأن تحرك لسانك بذكر الله. وأن تقطع القوت الله تربع همتك عن دار الغفلة فتعيس في الدنيا لله ع ي س القنوع و ت أ ت ي غدا يوم ا ل ق ي ا م ة آ م ن ا وتنزل على الملك الاكبر مخلدا فهناك تجد ا ل ك ث ر ة الكاثره منها كعرض زلزال ا سابقوا ر مغفرة من ربكم الى من وجنه ا عرضها كارض السماء والارض اعدت َّ للذين آ م َ ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ العلي القوي بالله من الشيطان بسم الشيطان الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القوي المتين الحمد لله لله من الحمد لله العلي القوي المتين القاهر الظاهر المبين سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أ ق ل ا ل أ ن ي ن ولا يخفى على بصره حركات الجنين سبحانه سبحانه جل جلاله دل لكبريائه ج ب ا ب ر ة السلاطين وقل عند دفاعه كيد الشياطين سبحانه سبحانه قضى قضاءه قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين وسبق اختياره لما اختار الماء والطين فهؤلاء اهل الشمال وهؤلاء اهل اليمين وما ربك بظلام للعبيد سبحانه جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين احمده حمد الشاكرين و ا س أ ل ه جل و ع ل ى م ع و ن ة الصابرين واصلي على نبي محمد وأصلي واسلم على ا ل ح ب ي ب محمد المقدم على النبيين وارضوان ل خ ي الله على اصحابه والتابعين على صاحبه الصد الصديق أ ف ض ل تابع له على الدين وعلى الفاروق عمر القوي ا ل أ م ي ن وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين وعلى علي وعلى التابعين باحسان إ ل ى يوم الدين ا ح ب ة ي فلاح تعالوا الليله تعالوا معاشر التائبين تعالوا نبكي على ذ ن و ب فهذا ماتم الاحزان اللهم اتب علينا من ذ ن و ب والمعاصي اللهم عافنا من ذ ن و ب والمعاصي نعم ا ح ب ت فلاح ان المعاصي كرب واي كرب و ب ل ا واي بلاء ن اصل العافيه ان ت و ب اللهم اتب علينا وعلى المسلمين توبوا الى الله ايها الموحدون توبوا ا ل الله يتقبل ت و ب ت فهو الذي يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده و ي ع ب و عن ا ل س ي ا د جل جلاله فهذا م ا ت م الذنوب م ا ت م الاحزان تعالوا نسكب المدامع ونشكو الهجران لعل زمان الوصل يعود كما كان اللهم رد الينا غلوبنا هذا بياض الشيف ينذر بخراب الابدان يا من تخلف حتى شاب وما داب قد رحلت ا ل ا ر ع ا م يا تائها في تيه التخلف يا ح ا ئ ر في ب ر ي ة الحرمان نهارك في الاسباب وليلك في ا ل ر ق و د هذه الخساره عيان ث ب قبل ف ر ا ت الاوان اذا و ل الشباب ولم تربح واذا اتى المشيب يكون الخسران املك طويل بعيد وربما هيئت لك الاكفان اللهم ا ر ز ق ن ا حس ا ل خ ا ت م ا ت يا رب ا ر ز ق ن ا قبل الموج د و ب ة اخي في الله ق خيه حبيبي ف الله ف على ساحل ا ل ت و ب ة فبحار المعاصي ط و ف ا ن ضيعت ربيع الشباب حتى ذبل عمرك في معاصي الرحمن فعند اقبال المشيب ندمت على ما قد كان لما اتى م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان الموت بكى ثم ادار و ج ا ه الى الحائط تبكي الان يا م ع ا و ي ة عندما وهن عظمك وضرب جسمك وقلت حيلتك هلا كان هذا وغصن الشباب غض ا ل ر ي ا ل ثم بكى حتى بكى من حوله ثم تشاهد ومات رضي الله عنه وارضاه نعم تبكي الان لعلك تبكي قبل فوات الاوان ندمت على ما قد كان ان لم يشاهدك رفيق التوفيق والا في الحرمان حرمان وقد يرحم المولى من ضعف عن الاسباب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وعنده ام الكتاب الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول في موعظته يا ابن ادم ان لك عاجلا وعاقبه ة يا ابن ادم إن لك عاجلا وعاقبة فقد والله رأيت يؤسرون عاجلتهم على عاقبتهم اقواما على فهلكوا وذلوا وافتضحوا اللهم استرنا في الدنيا و ا ل ا خ ر ة نعم كم ك كم كم من كم م اكوام فضلوا ا ل ع ا ج ل ة على ا ل ا ج ل ة و ا ز ر و ا الدنيا على ا ل ا خ ر ة ورغبوا في المال ف ن س و ز الجلال ونسوذ الجلال. فخسروا وهلكوا وذلوا وافتضحوا نعم لقد فضح الموت الدنيا فلم يبق لزلو ب فرحا كما قال سعيد بن ج ب ي س لقد فضح الموت الدنيا نعم انك مهما تفرح مهما تفرح مهما تفرح اذا تذكرت ان الموت قد ي ه د م عليك الان فتموت في هذه ا ل ل ح ظ ة ضاعت ا ل ف ر ح فكما يقول الحبيب محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم للموت اقرب الى احدكم من شراء نحله ل ل ج ن ة ل ل ج ن ة اقرب الى احدكم من شراك نعره والنار مثل ذلك الجنه ق ر ي ب ة منك جدا اقرب من حذائك الى رجلك هذا قرب لان من نادى قامت قيامته إذا, اذا قبضت روحه فاما في نار تلظى واما في جنات نعيم اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب بعد موتك بلحظه ة ب قبل ان تخرج الروح ترى مقعدك من ا ل ج ن ة ومقعدك من النار اللهم نور علينا قبورنا يقول الحسن فاني والله ر أ ي ت اقواما اثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا و د ل و ا و ف ت و ض ح و ا يا ابن ادم هذا كلام الحسن يا ابن ادم بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا ولا تبع اخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا هكذا يوصيك الحسن يوصيك بع ي بيع بئ دنياك بعها ي طلقها ارفاضها ابتعد عنها جافها كما ذكرنا في الحديث في خطبه في امس قول النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي ر ا غ م ة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره نصبع ي ن ي ه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له عجب والله هذا الحديث عجب لو نوقن لو نصدق اسمع الحديث م ر ة اخرى لكن لتصلي اللهم صل على الحبيب محمد و آ ل ه و سلم تسليما كثيرا نعم ان اهم ما يزين مجلسنا اخوته الصلاه على الحبيب بعد ذكر الله جل جلاله الصلاه على الحبيب شرط لدخول الجنه الحبيب قال صلى الله عليه و سلم في ل ح د ي ث الصحيح غاضي اضايق الجنه من سمع اسمي و لم يصل علي يا مؤيد الجنه صل على الحبيب محمد نعم يقول صلى الله عليه و اله و سلم كانت الدنيا همه ا ل ل م ل اللهم ت ج ع ا د ن ي ا ن ا ا لا ل ل ه م تجعل الدنيا همنا كثير من الناس همهم الدنيا والدنيا ا م ه ا يسير والله والله أ م ر ه ا يسير كما قال مالك بن دينار م ه ذ ر ة لهؤلاء قال حملت قلبك الضعيف هم الصيف وهم الشتاء وهم ا ل ك س و ة و ه م ا ل ع ي ا م كفى كل يوم همه ماذا ابقيت ل ل ا خ ر ة ماذا بقي من قلبك للاخره ة م ا قل ا لي والطول المناس واللبس ماذا ل هموم اصنع ماذا قلبك ماذا افعل اشحت、يعني. اسيب العيال يجوع اعملي ن ي ابدا, أبداً. لو انكم توكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الصيف تغدو خماطا وتعود لصائم انني احب ان اؤكد على هذا المعنى كثيرا نعم هذا المعنى مهم في عصرنا مهم جدا ان ل ح ظ ة و ا ح د ة يختل فيها الايمان القلبي ان الذي يرزق ويمنع هو الله ل ح ظ ة و ا ح د ة يختل فيها هذا اليقين تسقط سماء ايمانك على ارضه وتضيع في بحار ا د ي تهلك ك ن ع ل ى يقين ان الرزاق من الله هذا اليقين ما ر أ ي ت صدقا اشبه بالكذب من قول الناس ان الله هو الذي يرزقنا يقولون هذا بانزلتهم ثم لا يتوكلون على الله ابدا ابدا كثيرا ما قلت لكم هذا الحديث حديث الحبيب محمد ص ل عليه عليه وعلى آ ل ه و ص ل ا ة وسلم ا ل ا ويقول ه و لو أ ن ك م ت ب ك ل و ن على الله حق توكله ل ر ز ق ك م كما يرزق الطير اش ا معنى الطير؟ لماذا ط ي ر ل ل ر ز ق ك م كما يرزق البهائم ل ر ز ق ك م كما يرزق الشجر والتمر وال... وا وا وا وا. وكل ارزق قيل ل أ ن الطير على وجه الخصوص لا تدغر شيئا من القود أ ب د ا ا ل ن م ل ة تدغر في ا ل ص ي ف لشده بعض الحيوانات تجتر اما الطيور فلا تتخذ تدخل عش الطيور ت ق ل ب على ع ب ا ي ه مثل ليس ابدا فلا تملك الطيور حين تبيت الا ما في حواصلها فتصبح ج و ع ا ن ا ولذلك اول من يباكر الطيور تباكر ت خ ر ه والكرم وسبحان الله. سبحان الله رغم ان الطيور تصبح وليس في العش ح ب ة ولا في بطنها ح ب ة وليست تعمل في ح ك و م ة ولا طعام ولا طع خ ا ف ولا ك ت ب ع ق د مع سعودي ولا شيء ابدا وما ذلك تصبح تسبح وتغرد ت ب ت غ ر د علي اذا انت م ا ع ن د ك ش رزق خالص هذا هو عين التوكل توكل توكل حقيقي انها تخرج تطلب القوت وقد كفل الله لها رزقها كذلك ا ن كثيرا ما قلت لكم ايضا وانت من باب ت ز ك ي ه ان الله عز وجل اقسم فقال وفي السماء ها رزقكم وفي سماء رزقكم وما توازن فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون وبعد ذلك ل نصدق الله اقسم وانظر الى ا ل ع ج ي ب ة ا ل ل ط ي ف ة في هذه ا ل ا ي ة قال الله وفي السماء رزقكم اذن الرزق اين في السماء ولكنك تطلبه من اين من الارض قال تعالى فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحان الله الرزق في السماء وانت تسعى في الارض فقيل ان السر ب ي هذا ان اصل الرزق في السماء ولكن الارض مخزن ولكن الارض مخزن للقوت كما قال تعالى و ب ا ر ك فيها يعني في الارض وقد ارى فيها في, في الارض اقواتها في اربعه ايام سواء للسائل فقد ارى في الارض اقواتها فالارض مخزن ولكن اصل الرزق في في السماء لذلك يريدك الله ان يتعلق قلبك بالذي في السماء جل جلاله قل لا اله الا الله اين الله في السماء عشاقين ع ا ر م فورب السماء والارض ق د م السماء على الارض في هذه ا ل ع ل ة فورب السماء والارض انه الارض وفي السماء رزقكم فالرزق في السماء وانت تطلبه في الارض فاياك ان يتعلق قلبك بامين المخزن بل في الارض ما انسى ز ي ت بامين مخزن اما صاحب الملك من فين في ز م ا ن فاذا اردت الرزق فاياك ان تطلب من ص امين ح ب ا ل ن من م المخزن فامين المخزن لا يستطيع ان يصلب ر ف ا الا م ل ك بامر من المالك ولذلك تجد الناس اليوم تعلقت قلوبهم بالوظائف وتعلقت قلوبهم بالاسباب فاشركوا تجد من يكون ارباك ل م ن د ر ا ع ي وتجلب ا ل ا ب ا ك ل م ن ع ا ئ ي لو رايت يمه حتى يصرف على يانه انا لو مات ادب ان تسجب عيالي سبحان الله لادراك ع و ل ا ع ر ا ك انما الرزاق الله وانما ا ح ر ك ت في الارض سبب. فقط سبب فاياك ق سبب ف ان تحمل الهم ولذلك لما تكلمت امس في ق ض ي ة الدنيا و ا ل ا خ ر ة ومكمل وسيكون لها ع و د ة في خ ط و ة ق ا د م ة ان شاء الله في حكم الاسلام او ق ض ي ة الاسلام في الدنيا و ا ل ا خ ر ة قلت انك تسعى في السبب لم ا ك ل ولكن ساقول ان شاء الله تسعى في السبب ولا يتعلق قلبك بالسبب حين تسعى في و ظ ي ف ة انما هي سبب وقلبك متعلق بالله اسعى قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض دلوهم ايه ف م ش و ا في مركبها وكلوا من عرقكم وكلوا من جهدكم وكلوا من تعيكم لا كلوا من رزقه رزق من رزق الله لا يسكه إ ل ي ك حس حامص ولا ترده عنك كراهيه كاره وكل من رزقه وايه ا ل ن ج و ل فلا تحمل قلبك الضعيف الهموم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله تجده مفرق الشمل مشتت القلب كثير الهموم كثير الغموم قليل النوم قليل ا ل ر ا ح ة قليل ا ل س ع ا د ة الدنيا هم ثم انظر إ ل ى ا ل ع ق و ب ة ا ل أ خ ر ى وجعل فقره نصب عينيه اينما عين أ تلفت يجد الفقر حسس يجهوا ع ن ه النفقير عنده ا لو, ملايين ملايين أي لو, لو كان لابن ادم واديا من ذهب ل ا ب ت غ له ثانيا ولو كان له واديان ل ا ب ت غ لهما ثالثا ولا يملا توب ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من ذاب اللهم توب علينا على المسلمين يا رب نعم فجعل فقره بين عينيه و ر غ م ذلك لكدت فيها كد الحيوانات ولا ينال منها الا ما كتب له ولم ي أ ت ه من الدنيا الا كل شيء مكتوب كل شيء مقدر اجري قري الوحوش غير رزقك لن تحوس كلامنا العمي ا وهو ح ق ي ق ة اجري كما شئت وكما قال ربك جل د ل ا ل ك قال من كان يريد ا ل ع ا ج ل ة اسمع اسمع كلام الرب الدقيق جدا لما ق و ل ك قال ربك ما ت ت ل ف ش استحضر قلبك ف ت ح و د ا ن ك ذا كلام الملك من كان يريد ا ل ع ا ج ل ة الدنيا عدلنا له فيها ايه ما نشاء لمن نريد ما نشاء القدر الذي نشاؤه لمن نريد للشخص الذي نريده ف ا ن في يد الله من اراد د ن ي ا فلن ينالها الا من الله ومن اراد الاخره فلن ينالها الا من الله يا ابن ادم بيع اقرا ل الاخر ب ا في الدنيا و ا تبع اخرتك ك فتخسرهما جميعا في الاخر ة من كانت الاخر تهمه جمع الله عليه شمله اين مرتاح مرتاح جدا مستقر نفسيا هادئ قلبيا راضي برزق الله جمع الله عليه ش م ل وجعل غناه في قلبي معاكم في واتي عبد الله ع ش ر ج ن ي ه ه ت ك ا ف ي ك يا ا غ ل ا ي ب ش ر الحمد لله تكفي ان شاء الله ببركه الله تكفي ما يحمل همه جعل غناه في قلبه الحديث متفق عليه انما الغنى غنى القلب وانما الفقس فقه القلب واتته الدنيا وهي ر ا غ ن ة والله هذا يكون واقسم برب ا ل ع ز ة جل جلاله وهو الان يسمعني ويراني انك وهذا امر موجود ر أ ي ت ه بعيني تشوط الدنيا بالشلون تقل وراك تقل وراك وقد كان هذا عرض على احد ا ل ا خ و ة ان يسافر الى دوله خ ل ي ج ي ة مما يسيل لها لعاب الناس يعمل مدير م د ر س ة على احد ا ل ا خ و ة فقال ت ح ط و ن ي كم ق ا ل و الف وخمسمائه الا اروح العوض قالو الفين لا لا لا مش عايز اصير طب الفين ونص لا لا لا انا بخش غير بالدوله طب عايز كم قول انتو قالوله ا الف قال لا لا, لا. الف دولار لا خلاص الف وخصومين الو خلاص استخير ورد ا ع ل ي ك م فاستخار والا ق ل انا ما ا د ر ش ا خ ي ر عن بيتي اكثر من اربع شهور ق الو ا خلاص كل اربع صور ي ن ت م ق ا ل ال ت ز ك ر ة ا ح س ا ب م ق الو ا م ج ق الو ا طيب يلا اكتب عال ق الو ا تم استخير باربع كلام لا استخاف ثم ق ا ل و ا لا نشواب ليه ق الوم اصلاحيتي ت ع ب ا ن ة و م شادر اشتغل كتير ق ا ل و ا خلاص متخوش ا من المكتب ق الوم ا شادر على المكتب رضو والله هذا كان وربي س م ع ويرع كان. قال له هو وفقين. هي اربع عشر متفاصة. سبحان الله وتجد الاخي تعرض عليه عقد بثمن مئه ريال يلحس الارض انا لله وانا اليه ر ج ع و ن لمن من اجل ماذا دنيا دنيا, دنيا. تبيع دينك. تبيع دينك من أجل دنيا تبيع دينك من اجل ماذا من أجل ماذا? اجل ق م ة الذل تراه تراه تبيع دينك من اجل ماذا هنا تجد دينك عمرك هتلاقي مجلس كهذا ايمانيات كهذه اطلاقا لن تاتي لذا انا لا ازاهد بعض ا ل ا خ و ة لهم ظروفهم نسال الله ان يعينهم وان يوفقهم ويسددهم ولكن ا ل ق ض ي ة لا تكون عندك الدنيا للدنيا وانما الدنيا ل ل ا خ ر ة فلذلك فاذهب ع ز ة جاء بعزه والا في ا س ت ي ن دارك ولا تبكي على شيء فلن يفوتك ما قزم لك لذلك قيل ما كتب لماضغيك ان يمضغاه فسيمضغاه تنضغه بعزة. فامضغه بعزه يقول لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي ل ن ه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب فإيه؟ فاتقوا الله واجملوا في الطلب بح د ن ي ا باخرتك تربحوما جميعا يقول الحسن يا ابن ادم الدنيا م ط ي ة الدنيا مطيع يا ابن ادم الدنيا م ط ي ة ان ركبتها حملت وان حملتها قتلت يا ابن ادم لا يضرك ما اصابك من شده الدنيا اذا ادخر لك خير ا ل ا خ ر ة وهل ينفعك ما اصبت من رخائها اذا حرمت نعيم الاخره ة ل يا ن ف ك م ابن ص ا ت م ر خ ادم ئ ه ا اذا حرمت نعيم الأخرة؟ يا ابن آدم انك مرتهن بعملك وات على اجلك و م ع ر و ض على ربك فقلت لما, لما في يديك خذ منا في ي د ي لما بين ي د ي وعند الموت ي أ ت ي ك الخبر يا ابن ادم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق حسبك ا ل ه ا ل م ر ء ما بلغك المحل حسبك ما بلغك م ما بلغك المحل ب غ ك ا ل يروى عن بعض التائبين انه شاب توجه الى الله ل ي ل ة فقال الهي وكما ذكرت غير م ر ة ان آ ف ة ه ل ع ص ر ن اهل النآفة عصرنا, أن عصرنا انهم اعجمت السنتهم لا نعرف كيف ننادي الله كيف ندعو الله كيف نبتهل الى الله كيف كيف كيف, كيف نتملق لله كيف ننادي ربنا لا نعرف اسمع الى قول هذا الدائم قال الهي عصيتك قويا واطعتك ضعيفا الهي ا ص خ ط ت ك جلدا وخدمتك نحيفا فيا ليت شعري هل قبلتني على لؤمي ام صرفتني على جرمي ق ل الهي عطيتك قويا س ب ب واطعتك ضعيفا اسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا فيا ليت شعري هل قبلتني على لؤمي ام صرفتني على جرمي ثم وقع في الارض فقامت اليه امه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تبكي وتقول كره عيني في الدنيا و ت م ر ه فؤادي في ا ل ا خ ر ة كلم امك رد على العجوز ا ل س ك ل ا رد جواب امك الحرا فلما افاق قال اماه قبضت يدي على كبيدي وروحي تتبدد في جسدي ودموعي تنسكب على خدي اما هذا اليوم الذي كنت تحذرينني منه هذا هو المسرح الذي كنت تخوفينني منه هذا مسرح الاهوال وسقوط ع س ر ة الاثقال فوا اسفا على الايام خ ا ل ي ة ويا جزعي من الايام الطوال في القبر ويوم ا ل ق ي ا م ة على الايام التي لم اعرج فيها على الاقبال على ربي اما اني خائف على نفسي ان ي ق و ل في النار سجني وحبسي اما وحزنا ان القيت في النار على ام ر أ س ي اما واسفا اني ن ق ض ع ت في النار انفاسي اما ضعي خدي على الارض ع ز ى ربي ان يرحمني ووضعت الام خده ابنها على الارض فقال الهي اثقني برب عفوك ومتعني ببشرى من رحمتك ووسع صدري لما له ه ر ي ت ن ي ثم نادى بصوت ضعيف هذا جزاء من اذنب وعصى هذا جزاء من ا خ ط أ واسى هذا جزاء من لم ي ق ب بباب المولى هذا جزاء من لم ي و ا ف ب العلي الاعلى رب تبت فاغفر لي ثم تشهد ومات اللهم ارزقنا فضل الموت ا ل ا ف اذا كانت ا ل م و ت ة هكذا م ن ا د ا ه لله و ت و ب ة الى الله فلعلها بشرى بشرى ب ج ن ة دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و على شاب وهو يجود لنفسه فقال كيف تجدك قال اخشى ذنوبي وارجو ر ح م ة ربي قال من ا اجتمع ه ي في قلب ب ع دخول إلا الله مما أمنه ي ا ف م ا غ ا يرضو و من د خ ل ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب قد وعدتكم أ ن يكون لقاءنا هذا في م س أ ل ت ي ن في الكلام عن سوق ا ل ج ن ة ووصف الحور العين اللهم ارزقنا الحور العين في ا ل ج ن ة يا رب و أ ر د ت ان يكون لكل منا م ي ة في سماع هذا الكلام ب ل مجموعة م ن ا ل ن ي ا ت ا ل ن ي ة ا ل س ه ا ك ل ى ه ن ا س هناك اجلس ه ن ة ف ن ع م ل ل ه ا ع ج ب ت ل ل ج ن ة ن ا ك اجلس ه ا ك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك ل ه ن ا ر ا ه ن ا اجلس ن ا ك ا ل س هناك اجلس ه ن ي ك ا ل س هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك ا ل س هناك ا ل س هناك ا ل س ه ن في ا ل س هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس ن ا ك اجلس هناك اجلس ه ا ت ا ل س هناك اجلس هناك ا ل س هناك ا ل س هناك اجلس ه م حين تسمو بروحك حين ترتفع بهمتك حين تصعد باملك و ا غ ب ت ك ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها داع السفاسف د ع ي الطين د ع ي ا ل ح م ا ة داع النساء و ت أ م ل تأمل الحور العين اذا ت أ م ل ت ه ن سقطت من عينك كل ا م ر أ ة تراودك على معصيه انظر ا هذه ا ل ق ص ة ا ل ل ط ي ف ة مالك ا بن دينار مشهور مالك ا بن دينار من س ا د ة التابعين يروى انه كان م ش ي ر في بعض الايام في, ازقة البصرة في شارع من شوارع ا ل ب ا ص ر ة فاذا هو ب ج ا ر ي ة من جوار ا ل م ل ل ك جواري ا خ ل ي ف ة ر ا ك ب ة ومعها الغدم والحشم والمماليك فسمع مالك حساها خلفه فالتفت اليها وهي راكبه ة ط ب ع ج ا ر ي ة من جاري الملك تبقى راكبه لو فعصرناها ولك ر ا ك ب ة البودره ة وحولها الخدم والحجم ف ط ب ع ا لو فعصرناها تبقى المتكلات والسيارات قدامه وراء و م ي ن وشفاء وفوق وتحت فنظر اليها مالك بن دينار و ر أ ى زهرتها وهيئتها وحالها فناداها ايتها ا ل ج ا ر ي ة هل يبيعك مولاكي نظر اليها وقال ايتها ا ل ب ا ر ي ة هل يبيعك مولاكي آه سيدك بيك ا ل س ر ي فلما سمعت منه تلك ا ل ك ل م ة نظرت اليه ف ر أ ت عليه عباء خ ل ق ب ا ر ي ة ولكن فيه س ك ي ن ة لله جل وعلا فقالت الخدم قفوا ف ا م س ك و ا ا ل م ص ي ة وردت ر أ س ه ا اليه ق ا ل له يا شيخ شيخ. قال نعم قالت ماذا قلت ق ل ت ل هل ق ا هل يبيعك مولاكي قالت ويلي عليك ايه? ويلي عليك وهل لمثلك ي يشتريني باعني سيدي? مثلك لو ان انت تستريني? وهل ان يشتريني لو باعني سيدي خذوه خذوه بس فحفى به المماليك وحاف به من كل شيء قال ما لكم دعوني وانا اسير معكم اطب ه ض و ا علي لي انفس عايزين ايه قالوا الى ا ل خ ل ي ف ة قال نعم نعم ومش فسار معهم حتى اتت قصرها فقام اليها الحجبه فانزلوها وحملوها حتى دخلت على سيدها ووقفت على مولاها فقالت يا مولاي الا ا ح د ث ك بعجب ا و ل لك ح ا ج ة ع ق ي ب ة جدا قال وما هو يا ح س ن ة كاسمها ح س ن ة اللهم س ر ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل ا خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار قال ما هو يا ح س ن ة قالت يا مولاي لقيني شيخ كبير ف غ ي ر عليه ع ب ا ء ة رثه باليه فنظر الى حسني وجمالي و ب ه ا ئ ي وكمالي ومماليكي وخدمي و ح ج م ي فاعجبه ما ر أ ى من هيئتي فقال هل يبيعك مولاكي مغروره مسكنا هكذا هم دائما ركع ا ل غ ر و فقال هل يبيعك مولاكي فضحك سيدها من ذلك حتى سقطت رقبته وقال لها اين هو و ي ل ك قالت جئت به معي ل ت م ز ح و ه و بباب القصر ف ق ا ل ادخلوه فدخل مالك ولم ي ع ر ف الرجل فلما وقف بباب مجلسه اذا هو ببيت مملوء بضروب من ا ل و ط أ والمتكئ ضروب من ا ل و ط أ ي ع ن يعني ايه? يعني حضرت حضرته عامل الارض بركه وفوق السجاد وفوق السجاد سجاد و ف ر ي <تصفيق> ه اه لا اعرف ش المهم وضع واذا هو بصاحب ا ل ق ص قائد على م ر ت ب ة ع ظ ي م ة فجعل مالك ينظر اليه ا ذ ه انا و ق فين فقال له مالك ادخل ايها الشيخ فقال مالك والله, والله لا ادخل حتى ترفع هذا الوطاء وتغيب عني فتنته حتى لا انظر اليه ولا ا ط ر منه شيئا فالقى الله ا ل ه ي ب ة في قلب الملك فامر برفع الوطاء والبسط حتى كشف عن الرخام وقعد صاح الملك على الكرسي فقال تقدم يا شيخ قال اجلس انزل عن هذا الكرسي واجلس معي على الارض فنزر وجلس ا عزه و ه ي ب ة نعم العيس بن عبد السلام تسمع عنه عبد ر ا ي المصر ممن يفتخر به سلطان العلماء اظن ان ذكرت لكم في اول درس قبل ا ل ب ا ي د لما دخل على السلطان بيبرس وصار يقدر ي ت م ا ش ي ب ا ل س و ق اوقفه و ق هازي حانت ا وخمور ل م ا ا ذ ت ت ر ك ه ا قال ه ذ ا ك ا ن قد فعله ا ب ي قال هازي هازي هازي سنا بندجل انت هاشي ة ل م ا ا ذ ت د ع و ح قال ه ؤ ل ا ء ي الماني قال ه ل ا ن ت م ن ا ل ز ن ي ق و ل و ن اننا وزنا ب ا ء على امه وين على س ي ه م م ق د و ن والله ان ل م تغير م ا ذ ك ر ت ل ك ل ي كونان م ل ي ن ع ج ز ثم تركه يمشي فقيل سلطان ا ل ع ل م ا ء ا ل ع ز ر ن ع بسلام د ا ل كيف فعال ل ت سلطان ه كذا قال والله لقد تذكرت عظمه الله فصار امامي اصغر من القط تذكر عظمه الله يهون كل الشيخ المقصود مالك ا بن دينار القى الله طيبته في قلب الامير صاحب القصر فجلس ثم قال حاجتك ايها الشيخ, حاجتك أيها الشيخ. عايزين فقال مالك بن دينار جاريتك هذه التي دخلت الساعه قال نعم قال تبعها لي. لي فقال وهل لك ما تبترها به مني عن د ك ر و ج سري قال و م ا ت منها هل تعتمدها كاميع و م ا ت منها قال ان من ش أ ن ه ا و قد ر ه ا و ح ا ل ه ا و جمالها ما ت س ا و ي باتاف فقال ملكه والله ما ت س ا و ي عندي نواتين مسواتين ادا ه ايه يا هل والله ما تساوي عندي مين س و ت ن و افيه فضحك الملك وضحك ا ل ت ج ا ر ي ة وضحك الجواري والخدم فقال مالك ما الذي اضحككم اضحكوا لي ايه فقال صاحب البيت وكيف كان ثمنها و ل هذه ا ل خ س ا س ة عندك لخساره دليل عندك يعني الحصر قال المالك ل خ س ر ة عيوبها ع حسني ه فقال ومن اعلمك بعيوبها تشعرفك انت بعيوبها قال انا اعلم بعيوبها منك انا اعرف عيوبها منك قال اعلمني بها واوقفني عليها قال م ن ك بنستفيد ثعلبه فقال له انظر جاريتك هذه التي لا ارضاها بنواتين مسوستين إن لم, تتعطر ان لم تتعطر تغيرت وان لم تستك بخرت اشرح من تفهمين ان لم تتعطر نتمت صح ولا لا فان لم تستك ان ما تعنيش سواك بخرت يا ريح ابوها وحشه صح ما كانتش كل شعب معجون بخرت وان لم تغتسل بصرت وان لم تمتشط قملت وشعست وان عمرت عن قليل هرمت وهي ذات بخاص وبصاق و ح ي د وبول وخائط واقدار ج م ل ة وافات ب ي ن ة ثم لعلها لا تريدك الا لنفسها ولا تحبك الا لمالك فلا تفي بعهدك, بعهدك ولا تصدق في ودك ولا يتخلف عليها احد بعدك الا ر أ ت ه مثلك اما انا فاجد بدون تلك النواتين ج ا ر ي ة خلقت من س ل ا ل ة الكافور لو مزج ريقها بناء البحر لحلى وطاب ولو دعي م ي د بكلامها لاجاب ولو بدا معصمها للشمس لاظلمت ولو برز جيدها لسواد الليل لسطع نوره ولو واجهت الافاق ح ولو ي ه ا ح و ولو ل لا ر ه ا تزخفت نفح ريح دوائبها على الارض وما فيها لتعطرت ا ا ل م غ ن د ة ا ل م ت ن س ق ة التي ن ش أ ت في رياض المسك والزعبان وغذيت بماء التسنيم فلا ي ك س ف بالها ولا يحول حالها ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها فايهما احق ب ا ل ر ف ع ة ايها المغرور دي رأيك بقى ايهما خ م ن ي يحق الرفعه فقال الملك هي التي وصفت والله يرحمك الله ولكن ما ثمنها ف بل لي انت ولدت عليه هدي تطلع بكامل تسوى كامل قال اليسير المبذول حاجه بسيطه ان تتفرغ ساعه من الليل فتصلي ركعتين تخلصهما لربك وان ترع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتاثره لله على شهوتك وان تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومدارا وان تحرك لسانك بذكر الله وان تقطع ايامك باليسير من القوت وان ترفع همتك عن دار ا غ ف ل ه فتعيش في الدنيا لله عيش القنوع و ت أ ت ي غدا يوم القيامه امنا وتنزل على الملك الاكبر مخلدا فهناك تجد الكثره الكاثره من هذه التاريخ نعم هذا هو الفرق ولا يبين الفرق الا لمن راى ان س أ ل ت عن الحور العين فهن هن ا ل ق و ا ع ي والاطراف ا ل ت ي جرى في اغصانهن ماء الشباب نعم ان س أ ل ت عن الحور العين خذ خذ خذ خذ فهن من رب العزه جل وعلا قال ك أ ن ه ن الياكوت والمرجان قال ك أ ن ه ن بيض مكنون قال حور مقصورات في الخيام قال فللورد ي ن والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته ا ل ن ه و د و ل ل و ل و المنظوم ما حوته الثغور و ل ل ر ق ة و ا ل ل ط ا ف ة ما دارت عليه م خصور. تجري ا ل ش م محاسن س في و ج ه ه ا اذا ب ر ز ت تبسمت. ويضيء البرق من بين ثناياها البرق اذا、تبسمت. اذا قابلت من حبها يوم تقابلك فكل ي الجنة يا فقل ما تشاء في تقابل النيرين واذا حادثته ت ع د ي دربش معك فما ظنك فما ظنك ب م ح ا د ث ة الحبيبين وان ضمها فما ظنك بتعانق الغصنين يرى, وجهه في صحن خدها. يرى مخ ساقها من وراء ا ل ل ح لا يستوه جلبها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت على الدنيا تلك ا ل ج ا ر ي ة لو اطلعت على الدنيا ل م ل أ ت ما بين السماء والارض عرقا وريحا و ل م ل أ ت افواه الخلائق تكبيرا وتسبيحا تخيل كده لو انفتحت الوقت ي س ا ف ل ة وطلد ع ي ن ا ح ر ي ه من حور م ش ت ل ب ت ق و ل خ ي ر الله اكبر سبحان الله سبحان الله تهليلا وتسبيحا والله لو اطلت لتزخرف لها ما بين الخافقين ولغمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشم الشمس اما الشمس ولامن من على ظهر الارض لله الحي القيوم حدثك عنها الحبيب محمد صلى الله فقال ولنصيفها رأسها التنيا وما فيها نصيفها الاتاج اتاج اللي, اللي رأسها اتاج بس اللي بسموها تطمس نجوم من محمد وسلم من التوكة بس بس على لله صلى عليه على على ضوء هو ظهر ده خير حدثك ده التوكل ل ل ف س ا ب شعراء خير من الدنيا وما فيها هذا هو النصيف فما بالك ب ص ا ح ب ة النصيف نعم وصالها اشهى اليها من جميع امانيها ولا تزداد على طول ا ل ا ح ق ا ب الا حسنا وجمالا ولا يزداد حبها لها على طول المدى الا م ح ب ة و و ص ا ل ة م ب ر أ ة من الحبل و ا ل و ل ا د ة والحيض والنفاس طاهره ة م ط ر ة م ط ه ر ة من المخاط و ا ل ب ص ا ط والبول والغائط وسائر الادناس لا يحنى شبابها ولا تبلى ثيابها لا يخلق س و ب جمالها ولا يمل طيب وصالها قصرت ر ف ه ا على زوجها فلا تطمح لاحد سواه وقصر ض ر ف ه عليها فهي غ ا ي ة امنيته وحواء ان نظر اليها سرت وان امرها بالطاعه طاعت وان غاب عنها حفظت فهو منها في غايه ة الاماني. ذ الاماني و م م ي ث ت ه قبله إنس ولا ل انس جان. ك ظ ر ل ه قلبه حدثته اذنه ا سرورا. وكلما لؤلؤا منظوما ومنثورا. واذا برزت ملأت القصر ملأت ملأت ملأت والغرفة برزت نورا. سبحان من خلقها ان س أ ل ت عن سنها فاتراب في اعدل ب ي سن الشباب وان س أ ل ت عن الحسن فهل ر أ ي ت الشمس والقمر و ا ل ي ا ب و د و ا ل م ر د ا ن وان س أ ل ت عن الحدق عينيها شكلها ايد ان س أ ل ت عن الحلى فاحسن سواد في اصفى بياض في اوسع حواص سبحان الخلاق وان س أ ل ت عن القدود فهل ر أ ي ت اجمل من الاغصان وان س أ ل ت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كالق في الرمان وان س أ ل ت عن اللون ف ك أ ن ه ن اليافوث و ا ل م ر د ا ن وان س أ ل ت عن حسن الخلق والخلق فهن الخيرات الحسان التي فاعطينا جمال الباطن وجمال الظاهر فهن افراح النفوس و ق ر ة النواظر وان س أ ل ت عن حسن ا ل ع ش ر ة و ل د ت ما هنالك فهن العرب عربا اترابه عرب ا ل م ر أ ة العروب المتحببه الى زوجها بلطابه التبحر التي تمتزج بالروح اي امتزاج فما ظنك بامراه ان ضحكت ب ي وجه زوجها اضاءت الجنه من ضحكها يقول عبد الله بن مسعود بين اهل الجنه في الجنه اذ سطع نوف فقيل ما هذا قيل هذه حوريه ضحكت لزوجها سطع نوف واذا انتقلت من قصر الى قص ما انت لك في ا ل ج ن ة قصور يا رب ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب وان انتقلت من قصر الى قص قلت هذه الشمس ق ص ي في فلكها واذا حاضرت زوجها اعد ا ل تهزر معه فيا حسن تلك ا ل م ح ا ض ر ة وان خ ا ص ر ت فيا ل ذ ة ا ل م ع ا ن ق ة و ا ل م خ ا ص ر ة وحديثها السحر الحلال لو انه لو, ي... لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز ان قال لم يملل وان هي حدثت ود المحدث انها لم توجس وان غنت ان غنت فيا لذه الابصار والاسماع وان انست وامتعت فيا حبذا تلك ا ل م ؤ ا ن س ة والامتاع وان قبلت فلا شيء اشهى اليه من التقبيل وان نورت فلا ا ل ذ ولا اطيب من ذلك التنويل هذه هي الحور العين, العين. فاشتهي ان شئت واعمل ل ه م اعمل ان كنت تريد اعمل خ ص ة الحور العين لانهن مقصورات لاهل قيام الليل اللهم ا ر س ق ن ا قيام الليل اللهم اعنا على قيام الليل لذلك اذا قام الرجل لقيام الليل قالت ا ل م ل ا ئ ك ة هذا الخاطب قام الى مخطوبته ام يدفع ا ل م ط ق م يا عبدالله قم لتخطب قم يا مسكين يا من تبحث عن زوجه فلا تجد امامك يوم تدخل ا ل ج ن ة اول قدم توضع لك فيها تلقاد ح و ر ي ة ك البس الاستفتاح هديه ه د ي ة ل د خ و ل اما بعدها فلا عدد ذلك فضل الله ي و ت ي ه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه الحوريات م ح ج و ز ة لمن طلبها في الدنيا ودفع مهرها المهر قيام الليل المهر الصيام المهر طول ا ل ذ ك ر المهر ش ه ا د ة في سبيل الله اللهم اتقن ش ه ا د ة في سبيلك بعد طول اجر وحسن عمل و ج ه ا د في سبيلك نعم ش ه ا د ة في سبيل الله ورضي الله عن جليبيب الصحابي الجليل الذي ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب التسميت فلما طلب منه ا ل م ر ق خرج يعمل فباع شيئا واكتسب ثمنه ادخره للمهر فجاءت غزوه فاشترى بالمهر سيفا وترسا ورمحا وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانوا في نحر العدو وانتهت الغزوه قال صلى الله عليه وسلم هل تفقدون احدا قالوا نفقد فلان وفلان قال هل تفتدون احدا قالوا ما نفتد احدا قال ولكني افقد ج ل ي ذ ي ب فخرجوا فوجدوه في وسط ت س ع ة قتلهم ثم قتلوه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله على ذراعيه طوبى لك يا ج ل ي ذ ي ب كما قال انا الصاوي الحديث فلم يكن له سرير الا ذراعي رسول الله هم ا ل خ ش ب ابتعتم ب أ ب ي انت وامي يا رسول الله يا باختك يا جليبيب يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم دمين بيقول. صلى اني ل ل عليه وسلم قال اللهم ه اشيدك ان عبدك هذا خرج مجاهيدا في سبيلك فقتل ت س ع ة ثم قتلوه اللهم اني اشيدك اني راض عنه فرضا واه لجليبيب يا رب ز ك ن الشهاده في سبيلك نعم يحمله رسول الله حتى احتفر له قبره ثم وضعه بنفسه فلما هم بوضعه اشاح, أشاح بوجهه التفت التفت من ن ح ت ثم قيل لم اشحت بوجهك يا رسول الله قال والله لقد ر أ ي ت حوريتين تدخلان ما بين ثوبه وجلده داب لن يتف ن يا ولد فما لكم ا يا رب ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب حوريتين تدخلان قبل ان ي ش ف ن سبحان الله يا رسول الله انك ترى ما لا نرى صلى الله عليه واله وسلم صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم فاذا اردت الحور العين فاعمل اعمل اعمل لتنال ثم أطيب خاطر الأخوات ان ط خاصر الاخوات ا ل م ر أ ة من اهل الدنيا ستكون في ا ل ج ن ة اجمل من الحور العين والذ واسهى ا ل م ر أ ة من اهل الدنيا زوجتك في الدنيا ان كانت ص ا ل ح وان كنت عنها راض ي تكون معك في ا ل ج ن ة اجمل والذ واشهى مما كانت في الدنيا قال تعالى انا ا ن ش أ ن ا ه ن انشاء إن فجعلناهن افكارا ع ر ب ا اترابا لاصحاب اليمين قيل انهن يعدن ا م ر ة اخرى ي ا سن شباب فيصلحهن الله ربنا هيصلح لك زوجتك هي صحيح في الدنيا نكيده ا معلش الصبر ب ر ض و جميل وله اجر عظيم ا ص ل ح والصبر على ا ز ى الزوجات احد اسباب خل ل ج ن ه ان شاء الله الله اللهم ارزقنا الصبر يا رب نعم ولكن ان لم ترض ى عنها ف ل م تراها في ا ل ج ن ة اطمئن اطمئن ان لم ترض ى عنها فلن تردها هنا لان شرط دخول ا ل م ر أ ة ا ل ج ن ة رضا زوجها عنها نعم اما ان كان الزوج فاجرا او كافرا وكانت ا ل ز و ج ة ص ا ل ح ة هذا السؤال ايضا كثير من ا ل ا خ و ا ن ا س أ ل الله ان يرزقهن الثبات تجد ز و ج ة ص ا ل ح ة و ط ي ب ة وتبكي الدم زجها لا يصلي ش زجها ي س ر ب الحرام والخمور وو الى اخره. ماذا تصنع اخوتاه اني لا انصح ابدا بالطلاق اوعى تنصح ا م ر أ ة تطلق من زوجها الطلاق شادات ضياع قالته قديما خ و ل ة بنت ث ع ل ب ة قالت لي منه عيال ان اخذتهم جاعوا وان اخذهم ضاعوا فلتصب فلتصبح كل اخت تحت راجل سوء لعل الله يهديه لها اللهم اهد المسلمين اجمعين يا رب ا ص ب ر ك فقد صدرت آ س ي ا ز و د ت فرعون وقالت رببني لي عندك زيدا في ا ل ج ن ة ونديني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين فخذيها اسوه وادعي لها ن ن ج ي ك منه ثم اخوتا حتى لا نطيل عليكم وان كنا ك أ ن ا نجلس في ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب اللهم ادقنا برد ا ل ج ن ة وريح ا ل ج ن ة في دار الدنيا قبل ا ل ا خ ر ة ممكن نجم ن حكايه في الدنيا انس ا ن بن ا نار قال و اني ه ا لا اجم ريح الجنه من دون احد بقي ان ننتقل الى سوق ا ل ج ن ة الى سوق ا ل ج ن ة وقد حدث عنه ابو ه ر ي ر ة رضي الله عنه, عنه. عن ا س ب مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في ا ل ج ن ة لسوق ي أ د و ن ه ا كل د م ع ة معلش يحرقني كل يوم سبت في الجنه ان ت شاء الله في ا ل ج م ع ة اللهم اجمعنا هناك يا رب اللهم عرفنا هذا ا ل د م ع ة بين يدي رسول الله هناك في ا ل ج ن ة يا رب العالمين فتهب <تصفيق> ريح الشمال لكن في ا ل ج ن ة ح ا ج ة ت ا ن ي ة خالص سيبت من اللي هنا خالص نهايه شوف ريح الجنه تعمله ي اللهم صل ي على الحبيب محمد ف ت ح س و ا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا هيجي التفصيل في الحديث اللي الجاي ان في منابر من نور ومنابر من يقود ومنابر من ذهب ومنابر من تمرق ومنابر من ف ض ة واقلهم يجلس على كسبان المسك الكسبان دمع كثيب والكثيب اللي هو كومه ك و م ة اللي قاعدين على كسبان المسك يوم الهوا يجي يوم يطير المسك دا في وشي اللي قاعدين سبحان الله ما اجملها والله ح ا ج ة جميله ة مسكدة? ا يجي كده بيوم ي يطير المسك في وجوههم وعلى س ي ا ب ه م ف ي ر ج ع و ن الى اهليم ه وقد ازدادو ا حسن ا وجمالا ف ي ق و ل و ن ف ي ق و ل لهما هلوهم والله لقد ازدتم د بعدنا حسن ا وجمالا ف ي ق و ل و ن والله أ ن ت م وقد ن ت م ازدتم د بعدنا حسن ا وجمالا ا ه ل ا ل ن ا ر نعود ذ لهم ن ان ل ا ر ى ي و نعزل في ا ل ن ا ر ا ه ل ا ل ن ا ر فبين ستبيلوهم في س و ر ة ا ل ن ب ها? ي لمه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ل ن ه ا ر فكذلك اهل ا ل ج ن ة ذوقوا فلن نزيدكم الا نعيما كل يوم زياره كل يوم جمال كل يوم متعه مش كل يوم كل ل ح ظ ة كل لحظة. عن سعيد بن ا ل م س ي ب انه لقي ابا هريره فقال له ابو هريره ا س أ ل الله ان يجمع بيني وبينك في سوق ا ل ج ن ة يا رب اجمعنا في سوق ا ل ج ن ة فقال سعيد او فيها سوق قال نعم اخبرني رسول الله ما تصنع إيه؟ صلى الله عليه و اله و سلم فقال اخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ان اهل ا ل ج ن ة اذا دخلوها نزلوها بفضل ا ع م ا ل ه م هاتف انت انت ها? مثلا ا في البردوس ا الاعلى مع النبي محمد اللهم اجعلنا في البردوس ا الاعلى يا رب ه واحد و غلبان زي ح ل ا ت ي يبقى بس كده في الدور التحتاني ف ا ش ت ه ل اني اشوفك لو طلعت لك ينكسر قلبي ل ع ن اشوفك في نعيم انا مش فيه واذا نزلتلي تدايق لانك واخد على الفخفخه والجمال ب ت ع فوق طيب ايه الهل الاجتماع في سوق ا ل ج ن ة اسمع ان اهل ا ل ج ن ة اذا دخلوها نزلوها بفضل اعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم ا ل ج م ع ة من ايام الدنيا فيزورون الله تعالى هتزور من يا يا يا? هتزور ربنا جل جلاله فانت النار ده لو روايح تزره الشيخ ابو جر تبقى طير من الفرح فما بالك لا مش هتزور ابو م ا ك الصديق ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزور من مالك الملوك جل جلاله فيعزل لهم في مقدار يوم ا ل ج م ع ة من ايام الدنيا فيزورون الله تعالى فيبرز لهم عرشه ر فيبرز عرشة. لهم ويتبدى لهم في روضه من رياض الجنه فيوضع لهم منابر من نور اللهم اجلسنا عليها يا رب ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ز ب ر ج د ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من ف ض ة ويجلسوا ادناهم وما فيهم دني على كسبان ا ل م س ك والكافور اال واحد يوم ق يعمل كومه كدا من المسكي يعد عليها كومه كدا من الكافور يعد عليها قال ويجلسوا ادناهم ت م ر ي ب ي ق و ل متصل ا عليه يا مسير هو انا بشعثينك الصلى انا بدمن صلى عليه ص ل ا ة صلى الله عليه ع ص ر ق انت الكسبان متصلي ا اللهم ا صلى على الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم ده نحن ا لو ان كل واحد يصلي النبي ي د ي ل ه عشره ا ن ي ك م تموت نفسكم اللهم صل ي على ح ب ي ب محمد و آ ل ه وسلم تسليما كثيرا انظر يا حبيب يقول ويجلس ادناهم وما فيهم د ن ي على كسبان المسك والكافور ما يرون ان اصحاب الكراسي بافضل منهم منزل ا ز ه يفكرون هم احسن فقال ابو هريره للرسول صلى الله عليه وسلم وهل نرى ربنا عز وجل س ع ي د ه ا ن ش ف ر ف ي ن فقال من ي الاله صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم وهل تمارون في ر ؤ ي ة الشمس والقمر يا يا تل ب د هل تمارون قلنا لا قال فكذلك لا تمارون في ر ؤ ي ة ربكم لا مش بس كده اسمع الاخطر يا ولد يا رب ارزقنا ج ن ة يا رب حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقول ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله م ح ا ض ر ة ما فيش واحد ف الاعمى الا ربنا هيكلمه يكلمه م ك ا ل م ة يحاضره م ح ا ض ر ة حتى يقول اي فل يقولوا اي فل ترخيم فلان بدل ا يقول له يا فلان بيدلعه يوم يقول ايه اي فل اي فل رسولك ما كان يدلع عيسى يقولي عائش فترخيم فلان فل يقول له الله يقول اي فل ايوه يا فل اي فل اتذكر يوم ما فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غ د ر ا ت يقول فاتن لما الاذان اذن وانت رائد وقم صحوك قم صلي ودمتي بني عليه ا ن ا م فاكر فاكر لما كنت ماشي الشارع كذا ورصيت ل ل ب ن ت ا ل ف ل ا ن ي ة فاكر فاكر لما كذبتم ه كذا فاكر لما فات عليك شهرين ما ختمتش ا ل ق ر آ ن فاكر يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيعتذر العبد ويستحي ويقول ربي الم تغفر لي وانت بصفرت لي بقى يا رب مرسح راك ربي الم تغفر لي فيقول الله بلى فبمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه هو انا لو غفرت لك انت جيتنا ه قال بلى فبمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك اذ غشيتهم س ح ا ب ة من فوقهم الله اكبر شوف الجمال يا ولد سبحان الله العظيم شوف ا ل م ت ع ة ريح بتحصل الكافور والمسك على الوجوه وكمان سحابه ة ت ع م ل ايه س ح ا ب ة د ي اذ غشتهم س ح ا ب ة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط امرك شوف ما ترى بخاطر مسك م ت ع ة م ت ع ة اذ غشيتهم س ح ا ب ة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا الى ما اعددت لكم من ا ل ك ر ا م ة فخ... فياتون سوقا قد حفت قد حبت بها ا ل م ل ا ئ ك ة فيها ما لم تنظر العيون الى مثله فلم ي ه ا ما تسمع ن العيون ظ ر الى مثله. ما لم ما ت الاذان بمثله ولم يغفر على القلوب مثله قال فيحمل لنا لو هتشيل. لا. يقول له تقول والسوف. قلت اللي بيعول الشرف. اللي عليه. فلا تحمل. انتوا وانما عتفكر عايزينه. اتدر مفيش انك لك. ما مالك. رب اني سيني انها هبه. ماهد ساعدها يحمل تبقى عندك ت ل ا ت ت ل ا ف خدام ت ق و م فنده ا ل خ د م ي ن ولد ملك ا اعد متفق على ريتك ولد سيل ي س ي ل الولد و س ي ل وحمد و س ي ل قال لا يباع فيه ولا يشترى فيحمل لنا ما اشتهينا وفي ذلك السوق يلقى اهل ا ل ج ن ة بعضهم بعضا ساعتها يتابل احنا ديرين ا في السوق الاكوايف اذا يسري بين اللسف السريع تبارك في الدنيا كتبت ن ت ح فيه من ا د ع ا ه في حند طلع ليس ل ر ض و في س و ي ة في الموز بتاعكا وين ت م ا ر ض ت ل س ه ع ن د ي ن غ المانوزيل ك ب ط ل بطنك د ي س وياكي خاص عم سيتارتين ف في الدنيا واتي في ا ل ج ن ة كما س ن ر ا ي فلا تصوير خاص عم يشيل سيل سيل يا رب ارزقنا الجنه يا رب وفي ذلك السوق يلقى اهل ا ل ج ن ة في بعضهم بعضا تدرس تلف بقى علمت نفسك ش و ق ه يقول فيقبل ذو ا ل ب ز ة ا ل م ر ت ف ع ة ا ل ب ز ة ا ل ب د ه او القميص او الكاكولا بيسموه الجبة. الجبه فيلقى ذو ا ل ب ز ة ا ل م ر ت ف ع ة يلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس و ا ل ه ي ة ساعد ما يشوف صاحبك د ه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 فيروعه ما ي... ما يرى عليه من اللباس و ا ل ه ي ئ ة فما ينقضي اخر حديثه حتى يتمثل عليه احسن منه مش هتزعى هتزعى أبداً بالجنة. المجبوس هتزعل له اشتريتها منه. تقول لا يحزن بالجنة. اطلاف. قبل تلاقي ابدا واجمل. منين? نفسك. احسن ننصرف ينبغي احسن لاحد وذلك ثم خلاص اصحرق الى بقى حايز ترجع. بيتك بشوف زوجتك ن ر ف ع الى ا ز و ا ت ن ا فيلقانا ا ز و ا ت ن ا فيقلنا اهلا اهلا اهلا وارحبا بحبنا لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا به اللي ق ر ا ن ك انت حلوت ي كده ليه اوعك كلك وست ب ر يشغلونك كده انت راجع حلو زياده ش و ي ة ايه اللي ق ر ا ه ا قالوا انا اقول انا جالسنا ليوم ربنا الجبار ا ي و ه نرجع باجمل نحن اعدنا ا مع مين? مع الجبار انا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا ايوه نعم حقنا ا ع مع الملك. مع المالك النهاردة. نعم تعالوا لنزور حديث ز ي ا ر ة اهل ا ل ج ن ة ربهم تبارك وتعالى اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب عبدالله بن عباد بن ع م ي ي انا وسنع انا س ب ن مايك يقول اتى جبريل رسول الله ما تصلي عليه؟ صلى ي عليه? ل ص الله عليه وسلم ب م ر آ ة بيضاء فيها و ك ت فيها ايه? و ك ت و ك ت يعني ن ق ط ة س و د ة ء او اثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه يا اخي يا جبريل ادي قال هذه ا ل ج م ع ة ا ل م ر ا ي دي الجوع ة فضلت بها انت و امتك فالناس لكم فيها ت ب ع اليهود غدا و ا ل نصارى بعد غ د و لكم فيها خير. ا ل حمد لله الذي تعلن الاخر ا الاخرين و لكننا سابقون ما حسدتكم ي ه و د ا م ا حسدتكم على الجمع ة يوم الجمع ة دا فضل من ربنا علينا قل الحمد لله قال ولكم فيها خي ر فيها س ا ع ة لا يوفقها عبد م ؤ م ن يدعو الله بخير الا ا ستجيب له وهو عندنا يوم المزيد يوم ا ل ج م ع ة في في ا ل ج ن ة اسمه يوم, يوم يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد فقال جبريل ان ربك اتخذ في الفردوس واديا افيح وادي فيه كتب المسك فاذا كان يوم ا ل ج م ع ة انزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذ ه ب م ك ل ل ة بالياقوت و ا ل ز ب ر ج د عليه السهداء و ص د ق و ن فجلسوا من ورائهم على تلك ا ل ف ت ب فيقول الله تعالى انا ربكم قل لا اله الا الله يقول الله تعالى انا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني اعطكم ق م فيقولون ربنا ن س أ ل ك رضوانك مش عايزين غير انك علينا بس يا رب. اللهم عايزين علينا عنا انك يا ارضى غير يا ترضى رب. رب. بس ب ر ح م ت ك ا ر ض ع ن ا بدمي ي ع ف و ي ك ا ر ض ع ن ا ب ح ل م ي ك ا ر ض ع ن ا ب ر ض و ا ن ي ك ا ر ض ع ن ا ب ك ر م ك ا ر ض ع ن ا بجود ك ا ر ض ع ن ا ا ر ط ع ن ا يا اخر رحمين قالوا ن س أ ل ك رضانك و ف ي ق و ل الله قد رضيت عنكم اللهم و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا و قد رضيت عنا اللهم لا ت خ رضا ج ن من بيتك هذا في ليلتنا ا هذا الا بيتك في هذه ولا قد ر ي ت ع ن رضا لا تسخط علينا بعده ابدا فيقول قد رضيت عنكم و لكم علي ما تمنيتم و لدي مزيد ش و ف الكرام يا اخي ش و ف الكرام و ل ه ا ص رضيت عنكم اتمنوا و كل اللي تتمنوه لكم وبعد ما تتمنوا عندي ز ي ا د ة فاين ت م ن ت و فيقول قد رضيت عليكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم ا ل ج م ع ة لما يعطيهم ربهم فيه من ا ل غ ي ر وهو ا ل يوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آ د م عليه السلام وفيه تقوم ا ل س ا ع ة يقول ابن القيم خلاص من بدري خلاص وكان نفسي اكمل معاه ربيت ا ل ج ن ة والله لعلها س ا ع ة رضا يا رب اجعلها س ا ع ة عفو يا رب اجعلها س ا ع ة م غ ف ر ة يا رب اجعلها س ا ع ة ر ح م ة يا رب اجعلها س ا ع ة رضا يا رب تقبلنا في ص ا ل ح ي ن اللهم وارزقنا حسن ا ل غ ا د م ا ت اللهم ارزقنا حسن ا ل خ ا د م ة اللهم ومكن لدينك في الارض اللهم مكن لدينك في الارض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اقض الدين عن المدينين فرج الكرب عن المكروبين ه ذ الام المهمومين فك اثر ا ل م أ ز و ر ي ن اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين ومكن لاهل التوحيد في الارض يا رب العالمين وصلى الله للنبي محمد والحمد لله رب العالمين نستكلل الجنة ليوم المزيد. وفي ل الله جل وعلا بإذن أيضا لثالث في عسى أن ربنا الجنة. سبحانك الله لثالث ق ا أيضا ء بإذن مرة الختام ل تقبل تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى ا ل ا س ل ا م ي ة بالقاهره